بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت وإذا الشار الطلا وإذا الوحوش حوشة وإذا الشار الطلا وإذا الوحوش حوشة وإذا البحار سجرة وإذا النفوسزويجد وإذا البحار سجرة وإذا النفوسذويجد وإذا المودة سؤلة بإذا بقطلا وإذا اللوود سؤلة بأيد بقثلة وإذا الصحف نشرة وإذا السماء أكشييق وإذا الصحف نشريرة وإذا السسلام أوكشييق وإذا الجحيم ساعيرة وإذا الجَّة أظفة. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ فَلَا أقسم في جوارلك والليل اذا عسس عس والصبح اذا تنفس والليل اذا عسس عس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم انه لقول رسول ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ذِي قُوَّةٍ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 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شاء منكم أن خُرُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا